أحل لكم صيد البحر وطعام انق <تكو> الله غي <الذي> لا اله غيره شرون دعان الله انك بتل لَ أن النغااء لم ما فيس السماوان إن في الأظوان أن الن موغَ بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول قل الناس دو الخلق دو قل ان بو له اكذبت الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرَوْنَ عَلَى اللَّهِ كِفْوَاً أَن سَ